أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الزنب وقابل تو بشديد العقاب ضِطَّال لا إله إلا هو وإليه المصير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 قد رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ به مِنْهُمْ تغفرون للذين آمنوا ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسع كل شيء رحمته وع المن للذين تابوا فغفر للذين تابوا تبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم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 تَنَفَّسْنَا ثُمَّ أَحْيَيْتَنَا ثُمَّ تَنَفَّسْنَا فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمن فالحكم لله العلي الكبير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 رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق لينذر يوم التلاق تلاقي يومهم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفر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 وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ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 وَمَا كَانَ لَهُم مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهِ إنه قوي شديد العقاب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 وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عزت بربي وربكم من كل متكبرين ذِي لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ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 وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ وَإِن يَكُ فَاضِقًا بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّاب يا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَ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 وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ تَا إذا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ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 وقال فرعون يا ما نبني لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى فاطلع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 يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارُ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أنثى وَمُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فيها بِغَيْرِ حِسَابٍ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 وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إلَى اللَّهِ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 جون في النار، فيقول الضعفاء ل استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن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 أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ إِنَّا لَنَنْ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 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًا وَذِكْرًا لِأُولِي فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْبِرْ تغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن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 السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستطيعون احتوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن ساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني استجب لكم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 إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون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 الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات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 ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمَّا وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون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 إذ الأغلال في أعناقهم والسلاة يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون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 وَمَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْثِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بالحق و خسر هنالك المبطلون اللهم الذي جعل لكم الأعما ل تركبو منها ومنها تأكلون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 فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ فَهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سنة الله التي قَدْ خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون